وَقَاتِلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنْ لَا آمَنَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا آمَنَ له لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ <سؤال> <سؤال> <سؤال> وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّقَوْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ